الاحسان للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم لكم الى رب العالمين المال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نجه إلى من الدين وبعده قال ابن القيم رحمه الله فصل في الغنى العالي قال في قبل الهدى الغنى ينقسم لك اسمين غنى عالي وغنى سافي يقول وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام والمقصود هنا منه الهروي أبو اسمعيل الهروي هو على ثلاث درجات الدرجة الأولى غنى القلب غنى القلب وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة والدرجة الثانية غنى النفس وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحفوظ وبراءتها من المراءة والدرجة الثالثة الغنى بالحق وهو ثلاث مراتب الأولى شهود ذكرك ذكره إياه والثانية دوام مطالعة أوليته والثانية دوام مطالعة أوليته والثالثة الفوز بوجوده يبقى هذه هي درجات ثلاث الدرجة الأولى غير القلب وهو سلامته عن السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة هذا الكلام يشرحه ابن القيم رحمه الله يقول قلت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس يعني الناس عندهم الغنى عند الناس الأموال كثيرة والعقار وهو إلى آخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس قال ابن القيم ومتى استغنت النفس استغنى القلب ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه قسم الغنى إلى هذه الدرجات الثلاثة بحسب متعلقه فقال غنى القلب سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة ومعلوم قال من قيم ومعلوم أن هذا أن هذا شرط في الغنى لا أنه نفس الغنى يعني شأن تكون غني الغنى المحمود لهذه الشروط بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع منع من الغنى إذا كان إنسان الله رزق رزق وبعدين هو مو راضي بالرزق وله راضي بهذه القسمة وينازع وما مسلم هل هذا غني؟ لا فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب لا أن غناه بها نفسها لا أن غناه بها نفسها وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتي بيان إن شاء الله فالغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته الغني عند الناس بيقولوا غني ليه معنى ما محتاج ولك ما محتاج يسد فاقته ويغني حاجته يدفع حاجته وفي القلب فاق القلب يدفع فقر فقر فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه إلا فوزه بحصول الغني الحميد قلب الإنسان فيه فاقة فيه فقر فيه حاجة ما بسدها إلا إذا ظفر بربه عز وجل افهم هذا من وجد الله وجد كل شيء ومن ضيع الله ضيع كل شيء وإن قال الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء وإن فاته فاته كل شيء فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه فالغني به هو الغني في الحقيقة ولا غنى بغيره البته إذا أنت الله أنت الغني إذا كنت غنيا بالله فأنت الغني فمن لم يستغن به بالله يعني عما سواه تقطعت نفسه على السوا حسرات السوى غير الله غير الله ده نفسك تتقطع حسرات وأنت متعلق بالمخلوق ومن استغنى به بالله زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح والله المستعان والله المستعان في المحل الذي معناها يا رب اجعلنا من أهل هذه الدرجة من القيم كان يقول كذا لاحظ ليها أول ما يتكلم عن المقامات العالية يقول لا حول ولا قوة إلا بالله والله المستعان وعليه التكلام يعني كأنه يقول لا سبيل لنا إلى هذا إبراهي بن أدهم عابد زاهد كان من أهل الخير والصلاح وكان قبل ذلك من أبناء الملوك والصلاتين ترك الدنيا ووزهد فيها كان عند دجلة فأخذ خبزا يابسا صفه وشرب عليه ماء من دجلة ثم قال والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال عليه بالسيوف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الراحة واللذة والنعيم لجالدون عليه بالسيوف أقرأ في ترجمة محمد بن نصر المروزي رحمه الله كان في برية عدم الماء ومعه جارية له لا ماء وكاد العطش لكم فإلا به يسمع صوتا ها فينظر فإذا كوب من ماء فشرب منه وشربت الجارية لا يدرى من أين جاء تقول لي ما حتى السوبة صلحوا النازمة النازمة بلفة البلف حقها ذاته ما بينقفل ما ما فوق وتلك وتلك التي كانت تعذب في بقحاء مكة من صحابة رسول الله وإذا تعبت واشتكت العطش سقوها عسلا وكنت تقول للدنيموية عطشانة عندهم عسل عسل. وانت عارف ان العسل بيعمل شنو لو قاعد لك في مكيف بتقول للدنيموية خلي في بطحة مكة فلما اشتد الأمر بها نزل دلو من السماء فشربت منه قالت فلم تظمأ او قال الراوي فلم تظمأ بعد ذلك في صيف ولا شتاء الياها ثاني ما عرشت ابدا الدلد ده له كم بتر حبل شانجه ها يا مرو يا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاءه بغير حساب والله إن عدنا إلى الله والله إن أنبنا إلى الله والله إن أصلحنا ما بيننا وبين الله فتح بركات السماء والأرض علينا هذا كلام الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم هذا بعض الله بس راجين بس نجي نحن بس ده الطريق ده هذا هو الطريق بدون كده الخزائن المغلقة ولا تفتح إلا بتحقيق التقوى وإنما قدم شيخ الإسلام الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس لأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه تستقيم على أمر الله من جميع الوجوه وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب يا آيتها النفس المطمئنة النفس ما بتكون مطمئن إلا إذا صلح القلب وإصلاح النفس متقدم على إصلاح القلب هكذا قيل وفيه ما فيه لأن صلاح كل واحد من منهما مقالل لصلاح الآخر لا لابد من صلاح القلب والنفس ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فأفسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب لما كان دجال الملك خلع على الأمراء والرعية والقلب إذا استغنى والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطياه إذا إذا صلح وربنا أكرموا وأغناه فاضت وعطاياه السنية وإذا والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها الخلعة والخلعة ما يهديه الملك إلى الرعية يقول لك كرموه كرموه الرئيس كرم فلان ووودوا كده ووهادول كده ودو جاي زو دخل عسما فخلع على النفس خلع الطمانينة والسكينة والرضا والإخبت خلع الطمانينة والسكينة والرضا والإخبت رضا بالله ورضا عن الله لما قام عزيز نسأل الله نبلغنا إياه منو يا جماع فينا يمشي لدواء ويلقى الدواء غالي والقروش اللي عنده ما تكفي والزول في البيت عيان تعبان ويرضى بقضاء الله يقول قدر الله ما شاف عنه ويشتري اللي بيلقاه ويجي البيت راضي مطمئن بنوفينا اغلى اغلى متسمل اغلى قوليه شنوه بلد الدماء ما الشلاق الدام دماء كانت عيشة زعلان أين الرضا عن الله القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ربنا ذنب ناس قال الظنين بالله ظن السوء أي إنسان يرى إنه في حالة حالته وفروض تكون أحسن من الحالة دي ده ما راضي عن رب العالمين يقول لك دي دي ما عيشنا نعيش نحن لكن نعمل شنو؟ دي مهالة وضعنا ما كذا لكن نعمل شنو؟ ده ما راضي عن ربنا الخدك هنا منه القسم لك الحكاية منه الله إذا أنت تعترض على قسمة من على قسمة رب العالمين فأدت الحقوق النفس يعني سمحة لا كظمان بل بشراح ورضى ومبادرة رمضان جاي العبد المؤمن يفرح برمضان يصوب وهو منشرح فرحان جزلان غيره يقول لكم الله رمضان جاه الله كان جان في الحر دي الله ينصيبه كبيرا خلص ينجي في الحر دا لا إله إله, إله. الله من نصع عطشنا من نصع عطشان النهنة ده حتى كان صام صايم مالو صايم زهدان صائم زهلان ما أوراضي يقول لك والله العظيم كان هو فرض والله منصوم لكن نسوي شنو فرض زعلان ما أوراضي وبعد ده يقول رضيت بالله ربنا دينا لكن عمليا ينجدك شايل هم لو في لو في إمكانية تم إلغاء رمضان السنة الجديدة يقول لك يا سلام غرار جميل والله لو في إمكانية يلغو يلغو لو قالوا العيان عندك كيلو ما هصوم يقول لك والله بس غدروا لطف غدا خف من غدا هكذا هكذا ينظر إلى الطاعة كأنها حمل ثقيل وده مرض مرض قلب فيقول ابن القيم إذا كان النفس مأنت وسكنت ورضت أدت الحقوق سمحة يصلي فرحان ويصوم فرحان لا كظما يعني ما ما شنو كاظم غيظو يعني بل بشراح ورضا ومبادرة شراح ورضا ومبادرة وذلك لأن لأنها جانس في القلب حينئذ بنت صالح والقلب مالوم صالح ووافقته في أكثر أموره واتحد مرادهما غالبا فصارت له وزير صدق النفس تعين القلب بعد أن كانت عدوة مبارزة مبارزا بالعداوة فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة ولذة عيش ونعيم هو دقيقة من نعيم أهل الجنة النفس مطمئنة والقلب مستقيم الاثنين مع بعض يتحدا ويعملان خير وبر وشغاه ومسابقة في الخيرات شيء لا تتصوروا هذا ولو ولم تضع الحرب أو زارها فيما بينهما بل عدتها وسلاحها كامل متوارد يعني النفس لسه ممكن تتمرد على القلب لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح ما في إنسان جماعة ما في إنسان ما بحب الموية الباردة طيب الصائم في رمضان موية باردة هي قدامه يتغسل بها ويتمضمها ولا سيسي ما يخش قلبه والتاني داك من الصباح يقول لك ما بقدر أنا والله ما بقدر الله أنا عطشان ما بقدر من الصباح الفريق شنوه ماذا ذات الإنسان وجعنا من الماء وكل شيء الفريق إنه دا قلبه سليم الصائم ده فصبر وده قلبه خرب فخربت نفسه ونفسه أمرته بالسوء وأطاعها انظر أيها المسلم إلى صحة التوحيد انظر إلى صحة التوحيد وكماله في ذاك الرجل الذي خلى بالحرام خلى بالحرام قال حتى جلست منها مجلس الرجل من المرأة الآن من الذي يمنعه من المعصية؟ أخذت المال غلقت الأبواب وتمكن من المعصية تماما لكن القلب فيه نور والقلب فيه حياة يراقب الله عجبا لمن يتجرع على معصية الله عجبا لمن يحمل هم الخلق ويجعل نظر الله أهون نظر عنده فهم قصدي؟ أكفل الباب أكفل النور، في زول ما في زول تمام تمام امشى على المعصي يعني. الآن من بقي ينظر إليه الله ما مشكلة أهوى النظر عنده نظر الله لا تجعلني أهوى الناظرين إليك كله شلت همهن وإذ منه وإذ منه وطفيت النور إلا أنا ما شاء الهم خالص إن الله كان عليكم رقيبة إذا سترك مرة وحفظك مرة فلا تغتر بستره جيء برجل إلى عمر وقد سرق لتقطع يده فقالت أمه دعه يا أمير المؤمنين إنها أول مرة إنها أول مرة قال والله ليست الأولى عمر يحلف والله ما الأولى فقال له كم مرة سرقت قال هذه العاشرة دين بن قيل كيف عرفت يا أمير المؤمنين قال علمت أن الله لم يكن ليفضحه من أول مرة الله حليم الله حليم لكن من اغتر بحلمه وتجرأ على حرماته فتك ستره والله ولذلك إن سترنا الله ينبغي أن نشكره وأن نستغفره وأن نبادر بالتوبة لا أن نتمادى في العصيان. قال لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل السلاح فالموابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس الحياة يعني انت حي خلي بالك من نفسك أوعك تغفل من نفسك أوعك ترضى عنها أوعك تقول لنا مطمئن جدا لنفسي نفسي كويسة نفسي طيبة أوعك خلي بالك منها راغبة حتى لقى مرة مرة عندها تفلتات أبو الدرداء رضي الله عنه قال لا يصل العبد أو لن يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يمقت نفسه في ذات الله حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يعود إلى نفسه فيكون أشد لها مقتع هذا عابد عالم صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقض الحرب محمودا عواقبها للصابرين وحظ الهارب الندم يعني نفسك دي إلزم ثغرها وقلبك إلزم ثغره الظاهر والباطن ظاهرك على السنة باطنك على الإخلاص لله تبارك وتعالى وخلع القلب يعني على الجوارح خلع الخشوع والوقار القلب صلح الجوارح سكنك وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء الطاع عند أثر على الوجوه وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة القلب إذا صلح اللسان يغزق ويقول قول شنو قولا سديدا وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم أول ما القلب ينصلح الأذن العين تغض عن الحرام والأذن خلعت استماع نصيحة الله يكرمه إذا نصح ينتصح ويسمع وإشباع القول النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده يعني الأذن تنشغل بسماع الحق وتقبل على الهدى وتقبل على النور وعلى اليدين والرجلين وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد يعمل في الطاعات ويجتهز في الطاعات بقوة واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أيدي عزائم على الطاعة عزائم على طاعة الله تعالى وعلى الفرج خلعة العفة والحفظ والذين هم لفروضهم حافظون. شوف القلب استغنى بالله إن صلاح النفس وإن صلاح الجوارح كلها واستقامت على أمر الله تبارك وتعالى كلها. فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلعة ويجر لها في الناس أذيلا وأردانا كله مستقيم. كل أمره استقامة على قاعة الله عينه دي يمشي مع الناس في الشارع واحد يقول له ها فلان شوفت المرجبيد نفسه كيف يقول ما شوفته وينه يا أخي لازتنا قطعة الشارع قدامنا والله ما شوفته ما أعمى ما أعمى لكن شغله الله تعالى عن هذا عن هذا النبأ سمعته فلان دجبيل بيتكلم قال شنو ما سمعته قال شنو يا دجبيل قطعة في فلان والله ما سمعته صادق شغله الله قال بعضهم من العصمة ألا تجد زولدان يجيوه يسوه لي معصية ينشغل وتحصل له ظرف ويعي زول ويودوه يقول لك والله كنت جايكم بالها أسوأكم معانا الحفل لكن حصل ليه ظرف الظرف يجاب لك منه الله رحيم بي الله لطيف بعباده فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع عليه فإذا استغنى القلب سر الغنى منه إلى النفس وغنى القلب بما بما يناسبه يعني الغنى متفاوت من تحقيقه بالعبودية المحبة التي هي أعظم مخلعة تخلع عليه قيل لبعض السلف هل يسجد القلب هل يسجد القلب قال نعم سجدة لا يقوم عنها إلى يوم القيامة سجدة واحدة كده ليوم القيامة ذل وخضور وكسار بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول أعظم خلعة تخلو عليه فيستغني, فيستغني حينئذ بما توجب هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار بل حظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم بل الأمر أعظم من ذلك والله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أي اسم من أسماء ربنا؟ في عبودية يقتضيها علينا. السميع من أسماء الله. أثوا علينا شنو؟ أن نراقب الله في كلامنا. أنت بتعتقد أن الله سميع؟ نعم. يسمع السر وأخفى؟ نعم. يسمع السر والنجوى نعم. إذن راقبه في كلامك. لما تقول لزور تعال تعال تعال تعال. شفته؟ <تصفيق> كلام ما حرام غيبة. براحب أنت ذا. طيب انت انت مو بان الله سميع ودعنا بالله طيب ويروح ليه بتتكلم بان الله يرضاه سبحانه ما بيسمعك بيسمعك ولا لا بيسمعني طيب بتقول كده ليه أديك الدليل انه انت ايمانك شو غبش اسماء الكلام ده ذول محترم داخل محترم كده داخل خلاص هي, هي ليه عيب ازول ذول كويس بعدين يا أخي ليه ذول ذول محترم ما هو يستقول لك من قدامه الدراب دا شنو ياخذ ما بيرضع الظلم ما بيرضع ليه؟ عالم أبونا غني وجيه حاكم عنده مكانة لما إنت حسيت إنه بيسمعك وأيقنت إنه بيسمعك عملت شنو؟ راغبته وكفيت اللسان وبقيت تتكلم بأدب الحمد لله ونعم بالله سبحان الله يا سلام سبحان الله جومتين الحمد لله على السلامة تبارك الله قابوس نظيف أول من مرق فات أسمع قلت ليش شنو؟ نرجع للأول الآن حص... حص... حص... ما الذي حصل؟ شعوره بانه بجماله سوال بيسمعه ما فيه سوال بيسمعه ما فيه أول ما قاول إحساس ده, ده ده شنو؟ يتكلم يتكلم، فالعند يقين إنه الله بيسمعه يقين جازم براغب الله وأسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق تلفون في أبانك وبيغادروا في ذلك في أبانه ما في، فالراح الله بيسمعك بيقول في شنو انت أنا جنبك ما سامي، ما أنا ما سامي، لكن الله بيسمعك. بيتذكر الكلام ده، بيتراقبه، ولا بتقول كلام ما بينبغي. هنا، هنا يتجلى الإيمان بسبع الله. الله بصير، يرى دبيب النمل يسمع دبيب النمل على الصفا، يرى مخ عظم البعوض. شفت البعوضة؟ عظمة. مخ العضو الله يشوفه. طيب لما انت شايل الرشوة وماشي في جوازات والعسكري برا وعينت شماء وديتها ليه غمضتها ليه الساعة دي انت عندك يقين ان الله يراك لما جت المرى ماشى وعينت اللي رفاكتك كلهم غافلين كده وديتها نصرة انت متذكر انه الله بيشوفك يعلم خائنات يا هديخة انت العين ابن عباس قال هو الرجل يكون مع القوم فيغتنم غفلتهم فينظر يا لو كده كلهم غافلين يديها نظرة وسريعه راجع باسم خائنة الله بيعلمه اسم الله العليم العليم اسمه العليم يعلم نيتك يعلم قصدك لما تقول له والله انا قاعدلك الخير وانت عايز تجربه تقول له غشينا سكين لا بس يزدانا مجلو بس تهلف بالله الله يعلم الله يعلم أنا داهل لك الخير الله يعلم تشهد الله على الكذب تستهدر برب العالمين دي أسماء ربنا وعلى هذا فقس من القيم قال القضية دي اللي داري تكلم عنها مجلدات ما بشيلها شيئا قضية أسماء الله لأنه هذا أجل العلوم وعظم العلوم نسأل الله أن يشرح له قلوبنا نسأل الله أن يجعلنا ممن يتحقق به يقول القيم فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبها وذهبت عنها البرودة التي توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى وصارت برودتها في شاء إذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبها وذهبت عنها المودة التي توجب حركتها وقفتها في أوامر وطلبها الرفيق الأعلى وصارت مرودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها وذهبت عنها أيضا اليبوسة المضادة إليها وسرعة انفعالها وقبولها فإن إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد فإذا صارت برودتها حرارة ويبوستها رطوبة وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله من السماء على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكل طمأنينتها يآيةها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فقوله في الدرجة الأولى وهي غنى القلب أنه سلامته من السبب أي من الفقر إلى السبب وشهوده صح ربنا جعل الأشياء بها أسباب لكن البسبب منه الله صح نحرد ونرمي البزرة ونسقيها مويا ده سبب لكن الب... البجبل المحصول كثير منه الله شققنا الأرض شق الله فأنبتنا فيها حب وعنب وقضب وزيت إلى آخر قال والاعتماد عليه والركون إليه وثق به فمن كان معتمدا على سبب عناه واثقا به لم يطلق عليه اسم الغنى, أو الغنى لأنه فقير إلى الوسائط بل لا يسمى صاحبه غنيا إلا إذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره فلذلك يصير صحبه غنيا بتدبير الله عز وجل السبب إذا كان ضعيف نتوكل على الله إذا كان ما في كل كله نتوكل على الله وإذا كان السبب قويا نعتقد أن الله يسره وأن الله وفقنا إليه وأن الله جعله يؤتي ثمرته فمن كملت له السلامة من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة أي بالانقياد لحكمه حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته فإذا وقف العبد على حسن تدبيره تجبر رب العالمين واستغنى القلب به بالله عز وجل لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف وإن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقيادة ينقاد الحكم الله فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار أنا أريد السفر بالطائرة إلى بورسودان ويقدر الله تعالى أن لا تأتي الطائرة أو تفوتني الطائرة وسافرت به البصر الأمان الذي قدر لي هذا الله لو أنا زعلان وليت فوت الطيارة افترض وما كان وحق ولاسيب ولا كده بس إذا أنت لم تسلم ما أنت قمت تبدل ويجيب لكن الله ما قدره الأول يقول السعيد يقول قدر الله ولعله لي خير لعله لي خير ربنا غد لنا خير وكنا لا جنازل وراضي بقضاء الله وقدره راضي تماما من جواه راضي من قلبه ده ده السعيد أما المنازع أنه يقول لك نعمل شنو عندنا عندنا اختيار ما عندنا, عندنا حكم القوي على الضعيف حكم القوي على الضعيف نعمل شنو ما عندنا طريقة ده فيه منازعة فيه منازعة مبروك عمدل على السلامة جابت شنو جابت لا بد الله يبارك فيه مالك؟ والله يا أخي بنات لي الماء يا زولر طبي راضين والله ونعم بالله راضين والله دي جاب له شنو ولد والله يحظوا والله حظوا والله إذ بداء رضاه بالبدة ما أغبش حضرت أنا مرة في مستشفى الولادة امرأة تضع وتأخرة وزوجها يغدو ويروح يغدو ويروح بعد التي واللتية قال له مبروك البنية مبروكه والله قال لي من ادخرت قد عرفتها بنت <تصفيق> ها وبعد كم كم جمله كذا لكن اقول لك قلبي حل قلبي حل بكل بخيت وراضي وراضي يعني اخذ له الجنيهه كذي بعدين يريد عايس يورش بعد ما عنده علاقي سلم لكن بعد كلام بعد كلام فأنا وأنت نراقب الله في هذا انت قال لي قصه وين ده دي من حياتنا اللي عايشينها نحن ماشي على الماسوره فتحتها مويه ما في بتقول شنو شعورك شنو بالله بلا ده الكلام ده بالله دي عيشة دي بالله نحن ناس بالله دي وبعدين يا اخي هو عايز ذكر هذول ها الله ما شاء على قدر الله ما شاء بعد نقلقه كثيره وكانه عنده حق غب ها ده ما شالوا لستك يحرقوا في الشارع وجمع بين الـ بين الـ الحشف وسؤال كين عياذا بالله ده باب محتهي لمراقبة مراقبة الله أنا سبيل مالك يقول رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا مرة ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته وكان إذا عاتبني بعض أهله يقول لو قدر لكاد كان واحد من زوجاته ليه ما عملت كده يا نس يقول لو قدر لكاد عشر سنة ولا مرة أل ما ما بقول لي ليه ما عملتها ولا عملتها ما بقول لي ليه ما عملتها ولا مرة يا جماعة هذا صاحب الخلق العظيم رسول الله هذا الراضي عندكم طعام؟ لا إذن إني صائم أكل ماذا؟ رجز فيها شنو؟ إذن نصوب لله عز وجل نصوم أنا صائم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته تدعوه وابنها يجود بنفسه قولوا تعال الولد يموت قولوا لها لله ما أعطاه وله ما أخذ فلتصبر ولتحتسب هسا يقول لك وما قلنا ما قالوا أي أزاد على وشنا في حقنا كده آخر خمس دقايق ليه يعني استوى الدور حجنا في في زمانه ذم كان حصل علينا كده يعني كان حيا يعني ولا كيف يعني ينسى نفسه يقول أزوج استغفر, استغفر الله استغفر الله استغفر الله الصلاة الحجوه لأنه القلب ها عنده يعني كأنه بيعرف إنه ممكن يغير الأقدار النجنة كده اتقال معناها شنو؟ معناها كان ممكن الزاوية تطبق كده يعني لو يجرب أدري شوية ده بقى اللي حصل علينا والله لو جيت لو لو بايت هنا يحصل عليك لو صبر القاتل لماته المقتول والله ده تدبير الله اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان فإن المنازع قال ومن كان فقيرا الى شيء البيفتقر لا شيء لم يرده الله الله ما قدر له وهو فقير له لم يطلق عليه اسم الغني لم يطلق عليه اسم الغني, الغني بتدبير الله عز وجل او الغنى بتدبير الله عز وجل فلا يتم الغنى بتدبير الله عز وجل لعبده الغنب بتدبير ربنا ما بيتم إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة شيء حقنا ما حقنا حق أنا ما حق أنا لا لا ن ما ما خلي حق أنا ونشيله مننا والله ما نخليه قال الخصومة دي معنا في تعلق يا زول قال حقه خليه ربنا بعوضنا إن شاء الله تعال الموضوع ومن كان فقيرا إلى حظ من الحفظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه لا يطلق عليه اسم الغنى حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب السبب ما تكون فقير لا افتقر إلى المسبب ومن علة منازعته لأحكام الله سبحانه ومن علة مخاصمته للخط على حفوظه استحق أن يكون غنياً بتدبير مولاه مفوضا إليه لا يفتق قلبه إلى غيره الشافعي ينسب له فلم أرى يقول عن الدنيا فلم أرى إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اكتذابها فإن, فإن فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها الدنيا دي شو واسعس أي زحمة شنو والله زحمة في كده قالوا الكوطة بسيطة يا زول هوي ما لنا ما لزحمة إذا عندنا كيسمم من الجا زحمة زي دي ما لنا ماله أنت غني فوائد أمرك إلى الله يقول لك لا لا لازمنا لازم نجاهد كف كف أمش ناضح وفيها ما يجا مشكلة لا, لا عليها كلاب هم اجتذابها فأنت اجتريبها كنت سلما لأهليها وإن تكتذبها نازعتك كلابها الدنيا يقول استحق إذا سلم سلم لله ولم يخاصم الخلق استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه لا يفتقر قلبه إلى غيره ولا يسخط شيئا من أحكامه ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه حقه ده أصل ما يسأل بيه. يعني ما يسأل عليه كثير لكن يغضب لشنه لحق الله عائشة قالت رضي الله عنها ما وسيأتي الكلام يقول فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت دي دي دي, دي, دي, دي كلمات يقول النبي في صلاة الليل. فتكون خاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه, وحظه ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سوى. اختلفنا لنتحاكم إلى الله ورسوله. إذا ربنا أدىك أنا ما عندي إذا النبي حكم لك أنا ما عندي كلام ثم حظ نفسك ما ضروري فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبعها وهو انتصر لنفسه وقد قال عائشة اسمع إلى كلام عائشة تصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عائشة قالت من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط النبي عليه الصلاة والسلام من منتصر لنفسه قط اليهودية سمت الشن عملت فيها سم وأصاب النبي منه وقال إن هذا العظم يخبرني النبي ثم وعفى عنها ما, ما سألها ولا, ولا قتلها إلا بعد أن مات بعض أصحابه فقتلها من باب النفس بالنفس أقول سحرته اليهودية فلم ينتقم منها إلا بعد أن مات بعض أصحابي فقتلها قصاصا ولبيد بن سمته اليهودية ولبيد بن الأعصم سحره عمل له سحر وأثر السحر فيه حتى كان يخيل إلي أنه فعل الشيء ولم يفعله فلما أوحى الله إليه بأن الذي سحره لبيد ونشر السحر من البئر ونشط النبي وعافاه الله يقول الراوي فلم يرها لبيد على وجه رسول الله حتى لهق بربه ولا يوم النبي ما مدغيه في وجه لبيد مع أن لبيد سحره صلى الله عليه وسلم من تقبل نفسه سولدك شك أداك كلمة عين لك عين كده هذا ما كل حظ دنيا سالك الله يسامح غضبك يكون لله إذا انتهكت حرم من حرمات الله حينئذ قم يقول وهذا لتكميل العبوديتي لما كان مكمل العبودية منتصر النفس قط عليه صلاة ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله ذري حاكم قالوا لا نحن نتحاكم للعُمدة أو الشيخ العرب ألا السوالف ولا الغنوم البلجيكي حاكمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ولا يكفر عبده بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر إن الحكم إلا لله سبحانك الله من حمدك أشهد الله لأن نستفر رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمصرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على ناجيه لوم الدين واصل إن شاء الله عز وجل في قراءتنا من كتاب طريق الهجرتين ومفتاح السعادتين بالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف والحكم نوعان حكم كوني قدري وحكم أمري ديني فهذا الذي ذكره الشيخ في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراد به الحكم الكوني القدري الإمام الهروي رحمه الله ذكر في المنازل في في الغنى في منزل في في كلامي عن الغنى أن الدرجة الأولى غنى القلب وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم مسالمته للحكم طيب الحكم نقيم قال كوني قدري كما ترى يغني الله أحدا يفقر آخر يشفي هذا يقدر مرض لهذا يعز من يشاء يذل من يشاء يرفع درجة من يشاء يضع من يشاء دحكم شنو كوني قدري وفي حكم أمر ديني لا تقرب الص الصلاة وأنتم سكار لا تقرب الزنا حكم أمر ديني يعني أمر أمر الله في الشرع والدين طيب المصنف الهروي قصد الحكم الكون القدري قال وشرحه عليه الشارحون إنما مراد به الحكم الكون القدري يعني تسلم للحكم الكون القدري هذه الفقرة فيها إشارة إلى أن كتاب منازل السائرين شرح غير شرح ابن القيم هو قال وشرحه عليه الشارحون معناه كلام الإمام الهروي دا كتابه دا في شروح تانية غير غير شرح الإمام ابن القيم طيب إذا قصد به الحكم الحكم الكون القدري قال وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أجمله من مسالمة الحكم والاستسلام له وترك المنازع له الكلام ده كده على إطلاقه ما مقبول ده له تفصيل فإن هذا إطلاق أو فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه كون يقول لك الأخدار بس تسلم لا بس قال ده لا مأمور به ولا ممكن شوف بل الأحكام ثلاثة حكم شرعي ديني فهذا حقه أن يتلقى بالمساهمة والتسليم وترك المنازعة، بل بالإبلاغ بالإنقياد المحض. ربنا أمر أمر أو نهانا عنه عن أمر نحن نسلم لأمر الله وننتهي عما نهى عنه الله. وهذا تسليم العبودية المحضة. يعني عباد لله نسلم لأمره فلا يعارض خلي بالك بذوق الذوق يعني بس باختصار كده. الحال ال يعني كذا النوع ال ما يجد الإنسان من أحوال كذا يعني يقول لك أنا والله يعني مثلا تقول له مثلا ما بيجوز ممنوع يقول لك والله غيتو أنا يعني مرتاح لها شديد والله لما عمله بحسم راحة شديدة بحسم راحة بحسم راحة لا يعارض الشرب بهذا ولا وجد الوجد كذلك نوع من شدة الحب أو نوع من الحالة الإيماني العالي أو التغير إيجابي ولا سياسة ما يقول لك والله ربنا قال كذا لكن طبعاً نحن في السياسة عندنا حاجة غير كلامنا لا السياسة تطبط بالقرآن والسنة ولا قياس ولا قياس ما نعارضاً الشرع ولا تقليد ولا تغليب، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، أصلا ما يشوف سبيل غير الأمر الشرعي. الدين قال وإنما هو لإنقياد المحظو والتسليم والإذعان والقبول. نسأل الله أن يجعل الأمة على هذه الدرجة. تسليم وإذعان وقبول وخضوع كثير من الناس. حجته في رد الأمر يعني يقول لك أنا رأيت الكلام ما نفسيا كده ما نفسيا ما مرتح له البرم نفسيا كده نفسيا كده وعايز ترد الأوامر الشرعية بنفسيا بعض الناس يصوب مثلا طريقة بعض الدعوات البعيدة عن الكتاب والسنة لما تسهل يقول لك والله يا شيخ أنا أنا ما عندي دليل لكن والله لما أشمع الجماعة دليل بحسب يراه الشديد خلاص يعني بالليل كده بيشوفهم ما شاء الله يصلوا بالليل وناس بسيطين كده وجلاليب ضعيفة كده قرشك الدنيا ما فيها سلام يا أخ دليل ده دليل وهذا ليس بدليل أصلا بعض الناس يقوم يقول لك لا ما أدخل القرآن والسنة في السياسة السياسة دي بنأخذه من المفكرين المفكر قال دكتور قال بروف قال بعض الناس يبي يقول والله يبهاتنا نحنا الشيء اللي جينا على بهاتنا نعم أبواتنا لا من ما كلهم لطريقتهم كلام جديد يبتون كذي تقليد يعارض الشرع بالتقليد وهذا مذموم كما يقول فلا يقول فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا أولا ما يعارض لا بإرائيل وتانيا عمليا يطبقه يبقى جمع بين الأمرين قبوله وعدم المعارض بالآراء والأهواء اثنين عمليا جعله ثقما شبعيا واقعيا في حياته فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله في تنفيذ حكمه. أبمنع الناس من قبول الشرر أحيانا الشهوات. مصافحة حرام يقولك والله يعرفنا. لكن ما بنخليها. بعضنا لك والله بنات عم ندليل. لو ما قال اثنين كده ما نرتاح ذاته. صح كلامكم صح والله لكن نحن لازم لازم والله يحونا هن دليل. عندنا محنة شديدة. المحنة إذا خالفت ب السنة تكون ما محنة بالحال أبدا المحنة انضبط أسعى النايحة هل تكون بها التراب في راسة والشد دي ما محنة لكن محنة على خلاف الشرع والنايحة إذا لم تتب قامت من قبرها يعني وعليها سربال من قطران ودرع من جرب صلى الله العافية إيقب لا يعارض بشهوة وبعض الناس ده مانع لهم الاستقامة يقول لك والله أنا عارف أن هذا الصح لكن أنا عندي مشكلة مشكلتك شنو؟ والله أنا ذو الحفلات ببشي الحفلات وبصاحب البنات ودي لسح يقول لك حرام والاحتلاط ما مقدر آه ما مقدر وبعض الناس يريد أن يأكل الحرام يقول لك يا الناس ذي لها دولة الفكة دي الفكة دي عشرة جنيه قال الدكتور تسعة قالوا حرام صعبين هذا ذو ماذا سهلين والله ماذا سهلين واحد جاي من الخلق جلمولي في الساحة شاف الجماعة في بعض الطرق مديح قوي شوية يعني شو نوع من الجنباز العالي في واحدين بيكونوا قاعدين في الواطاء وبيمدحوا قاعدين يعني ما بيلعبوا شديد اها هبوصف فيو ده جاي من بره قال له الناس دي كيف؟ قال له غايتهم دائر الراحة وعشاء بدري أمش ناس عينه ترمي الغزاء دائر بعشوك بدري بفكوك ومدعبوك ودائر السهر والجوع أمش ناس أبوك يا أوليد أبوك يا أوليد دائر القادرية إما شيت أبوك يا أوليد الجوع والجوع والسهر يعني دين ممنع على يعني. وين يعني يعني ما في مقياس ولا بعيار ولا بس دائر هادين كده في ناس دائر تحصل مناقشة قدامه يقول لك والله أنا رأينا شايف كلامه زي الصح كده كيف عرفته زون مريحية عن وشيدة كده صباح خير يعني ترتاح له الزون التالي ما ردته ما قاعد ريده متى كان هذا معيارا للحقيقة أيها المسكين متى كان هذا مقياسا للحجة و... ده هل يعقل أن, ي... أن تكون الجنة تنال بهذا الطريق الجنة تجيس كده مرتاح له ما برتاح له فالإنسان يسلم لأمر لله فلا تمنعه شهوة كما لا تصده شبهة شوف فلا تقول له شهوة نازع مراد الله في تنفيذ حكمه كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر القلب ما يكون سليم إلا بأنه يسلم من أمرين اثنين الشهوات وشنوه والشبهات فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات ربنا قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم داء للشهوات وخضتم كالذي خاضوا للشبهات للشبهات بل خلاء خلاقه تحت الأمر نصيبه يعني واضمحل خوضه في معرفته بالحق بس خوض ما فيه فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإيرادته وإرا و... الله معرفة به ومحبة له وعلماً بأمره لمرضاته فهذا حق الحكم الديني الحكم الديني والواجب فيه كده الحكم الثاني الحكم الكون القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار الأقدار اللي ربنا بيقدرها أحيانا يكون العبد عنده فيها كسب واختيار وأحيانا ما يكون عنده فيها أي كسب واختيار والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذ... و... ويذم عليه فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل, ما... بكل ممكن ولا يسالم البتة بل ينازع الحكم الكون أيضا فينازع حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلي الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أنسهوا وأنا انفتحت لي روزنة روزن يعني نافذة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والعارف من يكون منازعا للقدر لا و... ولا واقفا مع القدر يا جماعه الان لو في إنسان جو قال والله فلان ده يا اخي قدر الله فلان ده قدر الله طلق مرته بتهنوا ما كلام ده بين قال قال والله طلق اقول طيب لو زي قال بقول لك قدرها خلاص مطلقه يا الله نمشي يقول لك ما خلاص ما قدر لا نمشي ونحاول نصلح إن جاءت فبقدر الله وإن مضى الأمره بقدر الله مش كده يا جماعة فإن ضاق زرعك عن هذا الكلام وفهمه ذلك الكلام رأيك أن نصيب عليك فتأمل قول عمر بن الخطاب وقد عوتب على فراره من الطاعون فقيل له أتفر من قدر الله فقال نفر من قدر الله إلى قدره عمر جاء الشام الطاعون وقع في الشام فقام قال لا أراني أو لا أراني إلا راجعا أنا حارجع أبو عبيدة قال له أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين أبو عبيدة كان عنده مكان عند عمر سكد في وفاته قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته استخلفته أبقي خليفة فإنسانا الله قلت لو أقول سمعت نبيك يقول هو أمين هذه الأمة فعمر قال له أ... نفر من قدر الله إلى قدر الله انت قاعدت في محل محل الذي حار دي باردة قم بنا تعال هنا أولا جلست بقدر الله والآن انتقلت بقدر الله ولما عمر قال الكلام ده كان عبد الرحمن عفغايد جاء عبد الرحمن وقال سمع النبي قال إذا وقع الطعون في بلد فلا يدخلها من كان خارجاً عنها ولا يدخلها من كان لا يخرج منها من كان فيها ولا يدخلها من ليس فيها وضعها يا جماعة عرفتم معناها كيف ندافع القدر بالقدر المرض بيق... المرض قدر مشكلة والعلاج شو من شنو؟ ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به انت ذاتك في الدنيا ما لا تقعدين بالطريقة كيف ولا تتم له مصلحة إلا بموجبه، فإنه إذا جاء قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه وترك الإنقياد له مسالمته ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، صح ولا لا؟ جوعنا قدر الله جوعنا، خلاص شبلنا عيشنا من نساعي بنعيشنا أقوله الأول بقدر الله والثاني بشرب بقدر الله البرد يا نجيب بطانية البرد بقدر الله والبطانية لو زول قال لك أنا بردان يا زول ويغدر الله ما شافع النبن ما ده يعني اتغتى اتغتى الله أرض بالقدر يا زول ما الله قدر لك الل لا يا أخي اتغتى بقدر الله برضه ها؟ هذا يعني معناها هذا الكلام الدنيا ذات ما بتوشي إلا بهذا بهذا الأمر وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقه بالإذعان ما حرقت البيت حرق خلاص عين للنار ماشي كي نقول قدر الله ما شاء فعل نرضى بقدر الله ما بقول كده بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب مويه وتراب كش كش ما قدر لا يقول لك ما برضه ربنا قال يعني نعمل الأسباب يعني بس هو داخل يصير يجذاته حتى يطفئ قدر الله بقدر الله حريق قدر الله ودي قدر الله وما خرج في ذلك عن قدر الله كل كل بقدر الله ان كل شيء خلقناه بقدر وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدافعة للمرض فحق هذا الحكم الكوني اللي عندك فيه طريقة يعني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه فإن غالبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم وبهذا أمره بل هذا حقيقة الشعي والقدم تمام كده؟ زول زوج زوجة سنة سنتين لم يولد له ماذا يفعل نمشي نقابل طبيبة مش كده؟ واحد قال لي زول بابا ربنا غدر الله أيوه ما تمشي أرضه بقدر الله لا ذهابي الطبيب هذا بقدر الله تعالى زرع زراعة ظهرت فيها آفة آفة آفة, آفة زراعية يخرف شيء جبلنا دواء يقول لك زول أرضه أرضه بقدر الله مج... ذهابي هذا وسببي هذا بتقدير الله عز وجل ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطيها حقها إذا ما قال استفسرت وتوديت حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء وأبر قال ترضى تغدر حتعطي الشرع أو القدر فما للعبد ينازع أقدار الرب أقداره في حظوظه وأسبابه وأسباب معاشه ومصاريح الدنيوية ولا ينازع أقداره بأقداره في حق مولاه وأوامره ودينه القدرية ذيل فيه لهم مستهبلين إسرق دشنو قدر الله يزني تزني ما الله غدر عليه تسرق الخمر لو ما غدر عليه شريفته لكن أول ما يجي واحد يشيل منه حاجة هو يشيل منه ليش يشلت؟ قدر الله قدر الله انت مجرم ولا شو يشيل حقي؟ طيب ليه انت في حق مولاك لما تتجر على المحرمات لماذا لماذا تحتاج بالقدر؟ عرفت كيف؟ يعني في حق ربنا ولوامر ما صليت والله ريسة ربنا ما ما يسلنا لكن برح لقيتها جايما الصباح بدري مش وين كيف؟ والجبعة للسكنية ظهرت إما أرضى أو في البيت يأتيك يا زول أعمل السبب الله قال أعمل السبب وأنا بعينكم قال وين ذي آية ذي آية ذي آية ولا في آية كده ذاته صاح المعنى على عمل الأسباب ما به لكن آية بالطريقة ذي ما بي طي إما الجنة برضو ما تعمل لها سبب وقوم الدغش وصلي الصبر حاضم لا قدري في الشرع بس أول مجصة يقول لك والله إلي السع ربنا ما أخده صلي والله ربنا ما أخده لكن جبعة سكنية لا لا يقول لك زول ما فيك لو قالوا يا أخي نسينا تنسى كيف يا أخي قدر الله يا زون أنت عملت حاجة أنت قمت بدري ما يقبل عذرك حتى لو احتجلت بالقدر وكنت معذورا لا يقبل عذرك يبقى في حصه أسباب واجتهاد في حق مولاه تمحل واحتجاجه بالقدر وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه ولو أن عدو للإسلام قصده عدو جاينا لا سمح الله لكان هذا بقدر الله العدو كان جاء بيجي بقدر الله ولا ما بيجي بقدر الله ويجب على كل مسلم دفع هذا دفع هذا القدر بقدر يحبه الله وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب دفعا لقدر الله بقدره في الاستسلام والمسالما بأن يدخل في العبودية اللهم إلا إذا بدأ العبد جهده في المدافعة والمنازعه وخرج الأمر عن يده فحينئذى يبقى من أهل الحكم الثالث آه مشى وقابل الطبيب ودكتور وجاب الدواء وكذا والحالة في حالها بعده والله عملنا أي حاجة وبعد كذا قدر الله ما شافه مسلم لأمر الله بعد بدأ الأسباب قال إذا كان ما في بعد ده الحكم الثالث اللي هو شنو وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته ولا دمات دي, دي عندها دبارة دبارة دمات نقول لا دافع دفع وين ينزل دي ما فيها دي بس يقول إنا لله وإنا إليه رجع فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل وكمن انكسر به المركب في رجة البحر وعجز عن استباحة وعن سبيل يدنيه من النجاة فها هنا يحصل الاستسلام والمسالمة مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخرى سوى التسليم والمسالمة وهو أن يشهد عزة الحاكم سبحانه في حكمه وعدله في قضائه وحكمته في جريانه عليه يعني قال الآن الأمر الحكم الشرعي الديني تسليم وخضوع واستسلام مشكلة. والكون القدري اللي عندنا فيه يد زي الجوع والعطش والبرد والمرض ندافعه بقدر الله الثالث اللي ما عندنا فيه يد أصلا هذا نسلم فيه مع التسليم في عبوديات لا تجد نلاحظها اللي هي شنو نشهد قال في هذا الحكم عزة الحاكم سبحانه وتعالى الله عزيز محي ومبيت أمات هذا وأحيى هذا أعز هذا أذل هذا يفعل ما يشاء يحكم ما يريد وعدله في قضائه ما يتبرم ما يزعل ما يسخط ما يتهم ربنا بأنه ظلمه وحكمته في جريانه عليه الله حكيم وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاه اسم الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به وأن هذا موجب الحكمة البالغة والعلم المحيط والعزة التامة لم يحط بواقع الحكمة ولم يتعد منازله التي ينبغي له أن ينزل بها وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمة عد عدل الله وحكمة وعزت وعلم وملكه العادل فهو موجب أسمائه الحسنة وصفاته العلى فله عليه أكمل حمد وأتمه كما له الحمد على جميع أفعال وأخ دار وأفعال وأوامري بعض الناس أحيانا يتكلم بكلام وهو لا ينتبه يكون فيه خطورة شرعية أعرف رجلا عنده أبناء بعض أبنائه فيه هنا نجاب وذكاء والثاني في مسكنه لدرجة الضعف يقدر الله أن يموت ابنه النجيب الذكي هذا في حادث مروري بعض الناس قال يعني قال يعني حقيقة ده خود مميز يا أخي ماذا الثاني ده ما كان جاهز يعني عرفت قصته يعني ما يموت ذكي ده يموت يا تو ألف يوم مسكنا ده يعني ولده جاهز الثاني ده يعني الكلام ده فيه اعتراف على قدر الله كأنه يقول الله تعالى تعالى الله عما يقولون كأنه يقول ظلم الله هذا العبد لأنه أخذ أخذ الذكي وترك البليد مثلاً هذا كلام خطير ويقوله في سياقة الدعابة لكن هذا قد يكفره ولا يشعر قد يكفره ولا يشعر لأن هذا استدراك وطعن في حكمة البارعة الزوجة فالقضاء اللي ما عندنا في يد مع تسليم له ونشهد أن الله عزيز أن الله حكيم وأنه قدر ذلك لحكمة بالغة سبحانه وتعالى يقول وإذا كان وإن كان حفظ العبد من هذا القدر الذم فحق الرب تعالى منه الحمد والمدح لأنه موجب موجب كماله وأسمائه الحسن وصفاته العلى وهو موجب نقص العبد وجهل وظلم وتفريق فاقسم الرب والعبد الحظين في هذا القدر وقال للرب سبحانه فيه الحمد والنعم والفضل والثناء الحسن والعبد حظه الذم واللو والإساءة واستحقاق العقوبة استأثر الله بالمحامد والفضل وولى الملامة الرجل ويتبين هذا المقام في أربع آيات إحداها قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الحسن هنا معنى النعمة والسيئة معنى المصيبة والثانية قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير والثالث قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويأفوا عن كثير والرابع قوله تعالى وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرحب بها وإن تصبهم سيئات بما قد نمت أيديهم فإن الإنسان كفور فمن نزل هذه الآيات على هذا الحكم علما ومعرفة وقام بموجبها إغرةً وعزمًا وتوبة واستغفارا فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم وهذا قدر زائد على مجرد التسليم المسالمة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا منه حقيقة كتب شيخ الإسلام تيمية وتلميذ بن القيم فيها من الفوائد العقدية والدروس المنهجية فيها من الضوابق في فهم العقيدة وفيها من المسائل في كشف شوهات أهل الزيق والضلال ما الله به علي لذلك حري بطلبة العلم أن يعنوا بهذه الكتب لأنه إما ناقشوا هذه الفرق وعرفوا إشكالاتهم وكتبوا لك يعني الآن لاحظ أصلاً الزول قال لك يا نسلم لأمر الله نسلم لقدر الله قبل التفصل لا كنت تقول والله نعم ونعم بالله نسلم لقدر الله لكن الآن أنت عرفت أن الأحكام ثلاث شرعي ديني عرفت الواجب فيه كون قدري للعبد سبيل في مدافعته يدافعه والثالث كون قدري لا ليس العبد سبيل في مدافعته فهذا يسلم له مع مراعاة العبودية التي تنبغي من الرضا بقدر الله وحكمة الله عز وجل وتنزيه الله عن الظلم إلى آخر ذلك ثم قال فصل في تفسير غنى النفس قوله في غنى النفس الهروي قال استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحفوظ وبراء وبراءتها من المراء يعني فيها ثلاثة هاجئة استقامتها على المرغوب الرغبة يعني وسلامتها من الحفوظ وبراءتها من المراء الرياء يريد استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها ربنا عزي عنده أوامر لم تثيله ونواهي مجتنبا وإيمانا به واحتسابا قالوا أن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك هذا كلام مهم جدا كثير مننا يفعل الأمر ويترك النهي، لكن هل فعل لله؟ هل ترك لله هنا بحث؟ ليس يكفي أن نترك فقط ونفعل فقط. لا، لابد أن نفعل لله ونترك لله. سكير شو قال شو المقيم؟ وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله سبحانه وتعالى ترك الخبر قال لك والله يا أخي يعني عملت لين اشكالات مع الأسرة ووضعنا الاجتماعي حصل له هزة فلقينا أحسن نخليها هل تركها لله ما تركها لله فلان قولت من يقول لك والله بيجا في كشات وكذا بيجا فيها خطورة المسألة دي. فازول أحسن يكون زول عاجل ما... ما يجازف ما تركه لله ما تركه لله والترك تعظيم لله سبحانه وأمره وأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم يقول لك أنا هدفي بس إنه ألقى وضعية لاير يكون عنده وضعية مميزة وهاربا من ذمهم وازدرائهم وطلبا للجاه والمنزلة عندهم فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه وأنه أفقر شير المخلوق إسحاق بن راهوي رحمه الله سئل عن مسألة فأفتأ فيها فقيل له أخوك أحمد بن حمل أفتأ بهذا فقال والله ما كنت أظن أن أحدا أفتى بهذا يعني لما أفتيت ما قائل في ذلك أنا بس دا دين وبراه دين قلت يا مع والله هذا باب خطير جدا في ناس كثيرين يقول لك أنا ما عندي قناعة بإيه بإنه أترك لكن بس في لاعتبارات شو اعتباراتي دي؟ دين كسارات في في ظروف معينة خلتني وإلا ما مقتنع عنه بإنه أخلي ما في أجوع إلا السوق لله حب في الله بغض في الله ذهاب لله رواح لله كل ذلك يراقب فيه رب العالمين عز وجل ويتقى فيه الله عز وجل فسلامة النفس من ذلك من الـ من الآفات يعني حب المجح وكذا واتصافها بضده دليل غناها أبدا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ونشر لأنها إذا أذعنت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا بحيث تصير لذتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة وقال صلى الله عليه وسلم حبب بإلي من دنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة العين قال فقرة العين فوق المحبة قال شوف النبي قال حب بإلي الطيب والنساء لكن وجعلت قرة عيني فقرة العين أعلى أعلى من الحب شوف فقرة العين فوق المحبة فجعل النساء والطيب ما يحبه واقترانهما واقترانه قرة العين التي تطهر القلب الوصول إليها ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة قرة العين ما في ما في النساء لا الصلاة قرة عين لذته فرحه سروره بهجته في الصلاة التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجات له واقتراب منه فكيف لا تكون قرة العين وكيف تقر العي وكيف تقر عين المحب سواها المقيم هذا كان لو في الصلاة أمر عجيب كان يطيلها جدا ويقرأ فيها كثيرا من القرآن ويعاتب على ذلك ولا يبالي يقول رحمه الله من الفوائد جماعة أحيانا يشرح حديث المقيم زي الآن حديث حب يلي من دنياكم الطيب والنساء وجهلة قرة عيني في الصلاة شرح وأفادك إن قرة العين أعلى من المحبة ووريك قرة العين معنا أشنو أحيانا طالب العلم يكون عايز يتكلم في الحديثة فإذا عرف أن من قيم تكلم عنه في الواضع جمعها فتكون عولا له على فهم هذا الحديث أحيانا مثل الأربع آيات الذكرهم دين ويتكلم عليهم آيات لها مزيئة يمكن أن يضاف كلام غيري إلى كلامه فتصير كلمات علمية مضيئة فإذا حصل لنفس هذا الحظ الجليل خرة العين يعني فأي فقر يخشى معه وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه تتعجب وإنت ابتقرى الآثار السلفية وتسمع إن الوليد بن عبد الملك قال لسالم من عبد الله بن عمر سلني شيئا فقال أستحي أن أسأل غيره وأنا في بيته فلما خرج قال الآن خرجت فسل قال من أمر الدنيا من أمر الآخرة قال من الدنيا قال والله إني لا أسأل الدنيا من يملكها فكيف, أسأله ما فكيف أسألها من لا يملكها ألبي يملكك مش الله أنا ما ما بسأل الدنيا أسألك يا آه، أسيقول لك شوف لنا زولنا كده ده يا ياه عندنا مسائل مهمة جدا. نستفيد منه في دعواته يعني عندنا. هه. كان نطلع من يعني. ولا الرئيس المعاشة كده عايزين معه علاقة. نستفيد منه في دعواته يعني. وبعدين على الهامش كده وضع إنه دخولنا كده عيان لو فيه أبندف تاع علاجه. لا نخادع ولا نخ يعني صدق صادق مع الله عز وجل هذه النفس تحب الدنيا. لا عاد فيها حب الدنيا. وشان أشان تخليها لله أو تضبط بشرع الله عايزة مجاهدة ستكون حتى الدنيا ذاتة توصلها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يحصل لها هذا اللذة وقرة العين والبهجة دي ما بتحصل للنفس حتى ينقلب طبعها ويصير متجانسا لطبيعة القلب فتصير بذلك بعد أن كانت لوامة وإنما تصن مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق جل جلاله فجرى أثر ذلك النور في سمعه وبصره وشعره وبشره وعظمه وعظمه ولحمه ودمه وسر مفاصله وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه وصارت ذاته نورا وصار عمله نورا وقوله نورا ومدخله نورا ومخرجه نورا وكان في مبعث ممن أتم له أو أتم له نوره فقطع بين الجسر وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه لصلاة الفجر اللهم جل عن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا وهب لي نورا وإذا وصلت النفس إلى هذا الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخطة الشهوات بورط في محارم الله والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة كم من إنسان شوف ربنا وجل قرن بين الشهوات وترك الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير فإن فقرها إلى الشهوات النفس هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب الجنة دي ما سلعة غالية البحبس الناس عننا أشنو لو لولا الشهوات وأيضا فتقاعدها عن المطلوب بينهما موجب لفقرها إلى الشهوات فكل منهما موجب للآخر وترك الأوامر أقوى لها من افتقارها إلى الشهوات فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة لفائد عزيز يا جماعة بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة الشهوة كأنها جيش دار يغزوك عشان ينفي عنك نفذ أمر الله بحسب قيامنا بأمر الله ندفع الشهوات كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفهشاء والمنقر وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا وفي القراءة الأخرى يدفع جلات ابن الكثير وأبي عمرو يعقوب فكمال الدفع والمدافع بحسب قوة الإيمان وضعفه أيزوا يقول لك الله أنا, أنا شاكي أنا متألم جدا يعني في حيات كده غالبني خليها غالبني قوي إيمانك إيمان. إذا قويت إن الله يدافع عن الذين آمن إن الله يدفع عن الذين آمن فإذا صارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه إليها استقامت بذلك الغنى على الأمر المرغوب وسلمت به على الأمر المسخوط وبرئت من المراء إذا ده حصل استقامت على, على الأمر المرغوب يعني فعلت الأوامر وسلمت به عن الأمر المسخوط تركت النواهي وبرئت من المراء ومدار ذلك كله ومدار ذلك كله على الاستقامة باطنا وظاهرا ولهذا كان الدين كله في قوله تعالى فاستقم كما ومرتان. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم يحزنوا فصل فيما يغني القلب ويسد الفقر، فصل فيما يغني القلب يغني ويسد الفاق الفاق عن الفقر. يقول وهذه الاستقامة المذكورة في الناس كلام الماضي ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه وهو أعلى درجات الغنى الغنى بالله عن كل ما سواه فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له كلام الجاينا مهم جماعة. أول درجات الغين بالله أن تشهد تستحضر كذا ذكر الله لك قبل ذكرك إياه، وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك هل أتا على الإنسان حير من الدهر الذي يكون شيئا؟ ملكورة. قبل خمسين ألف سنة من خلق السماوات الأرض ذكرك الله إنت في يوم كده حتولده وعيشتك كده وعمرك كده و... إذن ذكرك أولا سبحانه فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة وذكر سبح... وذك... وذك... وذكرك سبحانه بالإسلام ما ما في ناس كثيرين اتولدوا في الدنيا دي انت وأنا ربنا من علينا بشنو بالاسلام اذا هو الذي يسره لنا وذكرنا به وفوقت له واختارك له دون خلق دون من خذل قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبله فجعلك اهلا لما لم تكن اهلا له قط وانما هو الذي اهلكك بسابق ذكره فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل ألبت فلولا ذكره لك جل جلاله بكل جميل أولاكه أولاك ياهو لم يكن لك إليه سبيل أي فضيل عندك لولاه ما كانت ولا حصلت ولا تمت قال رحمه الله ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوم ومن الذي ذكرك سواه أو ذكرك ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوم ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك عليها يعني الإنسان الآن فجأة سبحان الله يكون على معاصي فجأة يقول لك يا أخي والله بس كفاية الحد كده فلان ليه خليت يقول لك بس والله بس بس كذا بس والتكفية والمسجد وخلاص حدين كفاية هذه هذا توفيق الله هذا تيسير الله وأحيى عزماتك الصادقة عليها حتى ثبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها ومن الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لوعجها وتوجه وتوجهت نحوه سبحانه ركائبها وعمل قلبك بمحبته بعد طول الخراب وآنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه ثم أثابك على هذا التقرب تقربا آخر فصار التقره منك محفوفا بتقربين منه تعالى تقرب قبله وتقرب بعده والحب منك محفوفا بحبين منه حب قبله وحب بعده والذكر منك محفوفا بذكرين ذكر قبله وذكر بعده فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه والرجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه فهذه كلها آثار ذكره لك والله إذا كلام غاية في النفاسة أي خير عندك؟ ثق لولا الله ما كان فتوجه بشكر النعمة لمن أولاها وهيأها ويسرها سبحانه ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعلد الأنفاس فإن تعد نعمة الله لا تحصوها فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك وتعرف بها إليك وتحب بها إليك مع غناه التام وعنك وعن كل شيء وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده إذ هو الجواد المحسن لذاته لا لمعاوضة يعني هو لما تكرم علينا ما دار مننا حاجة ولا لطلب جزائم منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك كيف هو الغني الحميد فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه أي نعمة جيد فاعلم أنه ذكرك بها فالتعظم عندك لذكره لك بها يعني أنت حصلت كده أمر نعمة توفيق اتصور إنه ربنا عز وجل يسر لك ولولاو ما حصل ها يعني في الدنيا يا جماعة في الدنيا كده لو في زول جميع بلد بعيدة في زول لو تلاتين سنة ما شافوا وجل واحد قال ليه والله فلان لا قاني وقال ليه يا أخي ما اسمه عليه الشنطاقية ده كده بالله يذكرون زول جهول أساء هاي معا إنه بقزوة الغني شديد والله زكرت يا سلام، والله بس كونه اذكرني دي ذاته بالدنيا كلها مخلوق ضعيف مسكين فكيف برب العالمين ولا بالتجارة توفيق حصل لك يسر لكه مهما كانت قليلة بس كونه هو رب العزة يهيئ لك هذه النعمة هذا فضل منه عظيم وكرم منه عميم سبحانه وتعالى يقول فإذا شهد العبد ذكر ربه له ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عما سواه وحصل لغلبه غنا عال لا يشبهه شيء وهذا كما يحصل للممنوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنا زائد على إنعام سيده عليه وعطياه السنية له فهذا هو غنى ذكر الله هو غنى ذكر هو غنى ذكر الله للعبد وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فهذا ذكر ثاني قال ذكر ثاني بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا ما هو وفقك وجعلك من الذاكرين لما ذكرته كمان يذكرك ثاني فاذكروا لي أذكركم وشعور العبد بكل الذكرين يوجب له غنا زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له كيف الكلام ذا ذكرك أولا فعانك على ذكره فلما ذكرته ذكرك ثانيا يبقى ذكرك محفوظ بك كم يعني معا الأولان وفعت للذكر ذكرك فوفعت والثاني ذكرته فذكرك إذ محفوظ بذكرين وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح ده, ده كتاب الوابل الصيب من فوائد الذكر من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله لعبده لما تذكر الله بالطريقة دي بتستجلب ذكر الله لك وذكرنا قريبا من مئة فائدة تتعلق بالذكر فعلا كل فائدة منها لا نظير لها وهو كتاب عظيم نفع جدا الآن ده فيه دلالة تاريخية اللي هي شنو كتاب الوابل الصيب مصنف قبل طريق ها كده هو ذكر هنا قال أنا عندي كتاب اسمه ثانيا خير من دلك على قيمة الكتاب مؤلفه لذلك ابن حجر رحمه الله عرض بشراح النخبة نخبة الفكر شرحه هو في نزهة النظر عرض بشراحها غيره فقال وصاحب الدار أو صاحب البيت أدرى بما فيه ما الكتاب كتبت أنا أي شرح ما بي الحق شرحي أنا وصاحب البيت أو صاحب الدار أدرى بما فيه ابن القيم يقول لك ده كتاب قيم جدا اللي هو الوابل الصيب وخدم هذا الكتاب الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله تلميذ الشيخ ناصر خدموا في صحيح الوابل الصيب خرج الحديث وضبطه وعلق عليه وتعليقات مفيدة جدا فيه في المقدمة سبعين فائدة في ذكر الله شكراً هنا قال نحو من مئة فائدة وهو هي سبعون فائدة والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له كنت تحس كده ربنا ذكرك يغني قلبه ويسد فاقته وهذا بخلاف من نس الله فنسيه فإن الفقر من كل خير حاصل لهم وما يظنون أنه حاصل لهم من الغناء وهو من أكبر أسباب فقرين الكلام نبي ربما كان معينا لنا في فهم السر في اعتزال بعض السلف ويس القرن رحمه الله لما جاء المدينة في عهد عمر وأخبره عمر أن النبي ذكره وأوصى به خيرا قال عمر لأويس أمكس معنا في المدينة خليه معانا هنا فقال دعني يا أمير المؤمنين مع غبراء الناس خلني مع الناس وغلوا شديد يعني لاحظ معي الناس انت ويس النبي ذكروا وقال لي عمر إذا قدرت خليه يدعو ليك عرفت هذا فلما بدوا يسألوا عنه ذهب لا يدرى قبره الآن قبره ما معروف وعبد الله بن مبارك أو سفيان الثوري جاء مرة زمزم فزوحم زاحمه أنت ما بعرفوه أزوان تلك في ما فينا ما عارف لكن على العموم زوحم الإمام زوحم ما ما بعرفوه فقال هذه هي الحياة قال كده ولا بلاش يعني دول عارفك مشيخ نجيشيخ نجيشيخ أسعى الآن يديك دنس يقول لك أنا شامك سلمت عليه سلام ميت يعني. أنا ما شيخك شيخنا والله لا يعني أنتم ما تغدروا العلماء ينغدرهم والله لا لكن ما ظاهر والله يا أحبتي قرأت لبعض العلماء في كتاب السيوط في تراجم النحوية اللغويين والنحات أن هذا الشيخ كان إذا فرغ تلاميذه من الدرس هيا لهم أحذيتهم تصورت هذه درس درس درس كذا أي الدرس انتهى يمشى على الباب يجب النعلات تعالوا هذه حقتك هذه حقتك هذه حقتك يصلح لهم نيلاتهم ما في الصبر الساعد القيمه المضافه انا هنا في الدنيا شيخنا شيخنا شيخنا لازم حقنا هنا بعدين باقي عند الله ذاك حقي لكن في الدنيا هني تعظمنا وترفع قدرنا وتسبح بحمدنا بكرة ونعيش سبحانك اللهم نحمدك اشهد ان لا اله أنت انت استغفرك واتوب اليك